واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعفوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعفوب ما كان لنا بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن ذلك من فضل علينا وعلى الناس ولكن ولكن الناس لَا يَعْلُونَ وَعْدَنَا كَاذِبِينَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبِي سِجْنٌ أَضْبَابُهُمْ المتفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبين اجنأ أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سم سَنَيَكُوهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فَلَمْ يَظْلِمُ اللَّهُ بِهَٰلٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ الْحُكْمَ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أكثر الناس لا ذلك الدين القليل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن أما ما فيك يضهم خرى وامنا الاخر فيصلب فتا كل الطير من رسه وامنا الاخر فيصلب فتا كل الطير من رسه قضى الامر الذي فيه ت تفتيان قضي الأمر الذي فيه تفتيان وقال للذي ظن أنه ناد منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان وقال للذي ظن لأنهم لاد منهم مذكورين عند ربيت فنساه الشيطان فانساه الشيطان لك ربه فلبث في السجن بالضع سنين فانساه الشيطان ذكر 22 بالضبط نيل وقال الملك اني ارى بقرات سبع بقرات سمان يكلهن سبع عجاف وقال الملك اني ارى سبع خراف بم يأحُلهَُّ سَبَع النعجات يَأقُلُهُ سَبَع عجافُ وَسَدَعَسُ بُولاتٍ خُغرِ وَأَُخَرَيا بِسَات يَأقُلهُ سَبَع عجاف وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون يا أيها الملأ أفتوني في